Was de hekel ik heb ik je niet gezien? Waarom لو كنت أهملا والله إني ما عشقت إلا بكور ما جنيت من القطوف الأولى ماني الفلاح لو خفت الطيور ما استحق الحب لو كنت أهملا ماه من طبعي عنادي والغرور كل واحد في الهوى له منزله. ما حملت زف بس لني غيور ومنه يقدر يخفي ذاك ويحمله والله إني ما عشقت إلا بكور ما جنيت من القطوف الأولى ما لي الفلاح لو خفت الطيور وما استحق الحب لو كنت أهمله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا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 وكم على واطي ثراي وكم بحور لي ما تمون وتو كان لك في عشقتي عمر ودهور اي ورب الكون انك تجاهله والله اني ما عشقت الا بكور جنت من قطوف الاولى ماذي الفلاح لو خفت الطيور ما استحق الحب لو كنت مهمل لا لا لا لو كنت اهمله العنا والويل وزيفك والنفور يا صغير السن اسمي حنظله ومسكني في عرشي مرصود وقصور وفي جمال الزين وصفي اجمله ريحه البارود يازكم من العطور في قوامسي ولاهي مرجله وش يفيدك وانت علمت الزبور وانت ما تعرف معاني البسمله والله اني ما عشقت الا بكور وما جنيت من القطوف الاولى ناني الفلاح لو خفت الطيور ما استحق الحب لو كنت اهملا ما استحق الحب Laau kent dat